ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما أمديا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إنّي لما أنزلت إلي من خير فقير فجاء إحداهما تمشي على استحياء قالت, قالت إن أبي يدعوك ليجذيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف 117. نجوت من القوم الظالمين 118. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين